افَتَطْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا إِنَّا لَكُمْ لَكَاذِبُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِهِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْنٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَعُوا بِهِ تمسن دل 118. أخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون 119. بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. وَمُِ الصَّالِحَاتِه لِكَ صْحَابُِ جَن أُلكَ صحابُ الْ الجَنَّتِهُم فِيهَا خَالِدُون وَإِذْ أَخَذْنَّامِ فَاقَابَنِي الصَّرائلَ ل تَعبُدُونَ إَِّ الله وَ بِوَالدَْنِ سَن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 م جا مالو دن کم از فی الحال فی الکل دینا فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدي برسل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 بَلَى لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَصَّرَ كُلٌّ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم كفروا به فلعنة الله فلان تویا فروبی الله زر مؤ بگیا بغی رو می عالم شمین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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين